أحبة اليوم نشتكي فقراء وضعفاء يشتكون لفقراء وضعفاء وكل واحد قاعد يفوف في صح؟ ولين سجد أقسم بالله ما قدرنا الله حق قدرا عندنا مشكلة مع السجود وإذا كان عندك مشكلة في إطالة السجود عندك مشكلة في عائلتك كلها أحبتي ليش ليش كان للناس تقول واحد يطلع قلبه ويتكلم يتكلم ليش كان الأعزس ساجد يرفع بسرعة وحتى وهو ساجد بيندين لا من قلة الأدب مع الله يفكر في الناس وين بروح بعدها وين بيكلم وين بيشتكي له والله جل جلاله يقول يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله خذ الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين مع الصابرين كلمي واحد قبل رمضان بكم شهر فهو يتكلم أقسم بالعجمع أنه يتكلم ويبكي ويتكلم ويبكي وقال قصة ما نبيعيها لكن قصة صراحة مؤلي ما قلت والله يا حبيبي شفق. قلت والله يا حبيبي لو أني ربك لا اني لأعطيك من بكاءك ومن شفوك لكن والله العظيم ان ربي أرحم مني لكن تقدر تكفى حط تحتها مليون قلت تقدر تقول الكلام اللي قلت أحليه بنفس الطريقة وانساجة تقدر البك هذا ويطلع لله وأنسانز الحالك أقسم بالله ما يردك سبحانه. قلت يا أخي قال طيب وش توصيني عليه قلت وصيك بشيء واحد لا ترفع من سجودك وفي خاطرك شيء ما قلته لله سبحانه مذكر. بعد هذا الأسبوع اللي هو الخميس اللي جاي دق عليه قال أنا ماكلمتك بشك اليوم ولا شيء قال أنا بقول لك بس كلمة تكفى ذكر فيها الناس. قلنا الناس لا ترفعون من سجودكم وفي خاطركم شيئا تنل السعادة والرشاد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح